فلا تكن في مريت من ما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل واننا لوفوهم نصيبهم غير منقوط وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخُطْنَا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفَّى بِمَا هُمْ فِيهِ عَامِلُونَ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 إِلَٰهِ مِن أَوْلِيَاءَ فَمَا لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ